استغفر الله العظيم اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك قال انه قد نشط العماد فقال فكل ولدك لا قال قال هذا ثم قال وقال الامام البخاري كذلك وهذا الحديث اصل بالابر من الوالد ولده ووجوب العبد فيه فالنعمان بن رضي الله عنهما يقول الا منطلق فيه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الآيات كان سأرى بذلك أن أبنه قال لامه عمرو من رواحه ويبقى رواح الله رواح, رواح قال لها اني نحنك إذن, نحبه. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكل يعلم ليس وإنما المرد به التضيير فقو إليه تبارك أعلم الله شيء إنه حمد أعلم الله وسيء فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشكت غير وطبعا إذا لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يشهد من نبي صلى الله عليه وسلم إذا كان العالم الصحابة والنور نبي صلى الله عليه وسلم تبع على هذه اليوم نفس الصحابي نشأ على ما لم النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا فهم من يقول الأنبياء البشير لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أرجعوا أو فرده البشري لهم غير النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشهد غيرك فاني لا اشهد على الجور لان اشهد وبهذا يتبين ان الوالد لا ينبغي له ان يفضل بطنه على بعض الرحيم بل ان يسوي بين اولاده وفي هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم اليس يكون في ذكر سواء يعني انت تحب اي ان سائر راء ذلك في ذبرهم لك على السواء يعني هذا يكون هذا الشعر في هذا الدعم ام ان هذا اكثر وهذا اقل وهذا يعصيك قال فلا لماذا فضل أن يفضل من أولاده على الآخرين بالله وإذن قال النبي صلى الله عليه وسلم اهتقوا الله وأعوه بين أولاده اهتقوا الله وأعديه بين أولاده والصحيحه هو بعدي ان يعطيه الولد اكثر جزئيه لاجل مرضه لأنه او يريده ان يفضله كذلك كان الولد يعمل في صنعه ابيه منذ الصغر وهو معه يوما بيوم كان سبب في يوم انه يجوز له ان يفضله وهكذا مما يعطيه الضعف في الولد او لكونه كان الى حظ فيه خلاف بين العلماء اما علماء فقال فقالوا بكل الذكر وكنث ايعطي كما يعطي ولا يفضل الذكر على انثى لا يخدم فقال لان النبي صلى الله عليه وسلم خافض الوايات سبب الذكر والتسليم فليكون الذي فلي اعطاه كالذي أخار البلد وقالنا عن أبنى سهروا إلى أن التسوية تقتضي أن نعرض لك بالتحضر والخير وقالوا أن بسم الله بارك وتعالى نتوقع في المال بعد الموت بالدخل السيئي فتكون كذلك في الحياة الدنيا على برمو أنا أن أسألت فيها أبنى العالم ثم تم اؤخذ منه وأن المستفتي ينبمي أو أن المفتي ينبمي نستطيع حتى يستفتيه وصل منه نجيبا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم هيا اشهدني وإنما قال لهم صلى الله عليه وسلم ورد لحد لما يغفر سائر حذي ومما يظهر به كثير من الناس من المخالفة أن المرأة إذا أحسد قضيها تقول قضيه من حذيه ذهب فهو المناس هذا خطر لماذا تقصي حلاس ثم إنه مبغي تكون الأمر هذه الحالة التي صلّى عز وجل فيها واضحة، وليس كذلك المقسمة شهاده على الأولاد على البنات قبل ما تهدي عندها ولا انهم دائما رسولا الانثي رسل الايمان قد لا ينبغي ان ترثه ان ترثه انسانا لا يذهب الى زوجها دون هذا النواه وهذا كله محرم لان الله تبارك وتعالى قال يوصيكم الله في اولادكم بالتجر حظ المسلمين في اخر اذ قال فهذه الطريقه صعبه الله عز وجل في مساله انسان منا Let yeah.